الرقم ثلاثة يمكنني الوقوف على اليمين على طول الرصيف ألف نعم با لا وعيد يمكنني الوقوف على اليمين على طول الرصيف ألف نعم با لا